i not going to go back. الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين س ولا عدوان إ ل ا على الظالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صفوته من خلقه وخليله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن سار على نهجه واستن بسنته إ ل ى يوم الدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا س الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام ربنا جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أ ج ا ر ن ا الله تبارك وتعالى و إ ي ا ك م من النار ومن عذاب الجبار سبحانه إ ن العبد في كل يوم و ل ي ل ة ي ق ر أ آ ي ة هي أ ع ظ م س و ر ة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وهذه ا ل آ ي ة هي وهذه ا ل س و ر ة هي أ ع ظ م س و ر ة في, في كلام الله تبارك وتعالى وذلك ل أ ن ه ا تضمنت تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فعرفت هذه ا ل س و ر ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب الخلق بالخالق سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو ربنا والله تبارك وتعالى هو مليكنا وهو جل وعلا الذي يرحم عباده انسهم وجنهم مشركهم ومسلمهم كلهم يدخلون في ر ح م ة الله تبارك وتعالى ا ل ع ا م ة و أ م ا تلك الرحمات التي هي من خ ط ا ي ص عباد الله تبارك وتعالى وتلك ا ل ر ح م ة التي هي خ ا ص ة بعباد الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن م ا يكتبها الله تبارك وتعالى لمن آ م ن به سبحانه عز وجل ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما فرحمته ا ل خ ا ص ة عباد الله اختص الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين الذين آ م ن و ا بالله جل وعلا ربا وبمحمد صلوات الله وسلامه عليه نبيا ورسولا و أ م ن و ا بما يحدث من المغيبات وهم الذين يستحقون رحمه الله جل وعلا وفي هذه ا ل س و ر ة آ ي ة ع ظ ي م ة سنقف معها باذن الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل ج م ع ة أ ل ا وهي قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يدعو الله تبارك وتعالى ان يهديه إ ل ى الصراط المستقيم و ا ل ه د ا ي ة من الله تبارك وتعالى و ا ل ه د ا ي ة هدايتان ه د ا ي ة إ ر ش ا د و ذ ل ا ل ة و ه د ا ي ة توفيق وامتثال أ م ا ا ل أ و ل ى فهي ع ا م ة كما قال ربنا تبارك وتعالى ف أ م ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ف إ ن الله تبارك وتعالى قد هداهم وبين الله جل وعلا لهم ف ر ا ط ه المستقيم وبين الله جل وعلا لهم ما ي ن ب ق ي أ ن يكونوا عليه ومن ذلك قول الله جل وعلا لما نفى ا ل ه د ا ي ة عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكان حريصا على ه د ا ي ة عمه في ابي قالب فقال له الله جل وعلا إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه ا ل ه د ا ي ة التي نفاها الله تبارك وتعالى عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي ه د ا ي ة التوفيق الى الخير و أ م ا ا ل ه د ا ي ة ا ل أ و ل ى فهي م ث ب ت ة لنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ل ل أ ن ب ي ا ء والرسل ولاتباعهم كما قال الله جل وعلا حاكيا عن نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم ف أ ث ب ت الله جل وعلا لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه يهدي إ ل ى الصراط المستقيم في هذه ا ل آ ي ة وفي تلك ا ل آ ي ة قد نفى الله جل وعلا عن نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه لا يهدم الا حبا وذلك يكون الجمع بين الايتين بان نحمل الهدايه المثبته للنبي عليه الصلاه والسلام على هدايه التوفيق وعلى هدايه الارشاد واما الهدايه التي ن ف ا ه ربنا جل وعلا عن نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهي ه د ا ي ة ا ل د ن ا ن ه الى الخيرات وهذا بيد الله جل وعلا ولذلك لما سئل, لما سئل ابو طالب عم النبي صلى الله عليه واله وسلم وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينطق بهذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة أ ح ا د الله عز وجل بها لك يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ولما كانت العرب ا ل أ و ا ئ ل تعرف معنى لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن معنى لا إ ل ه إ ل ا الله الا أ ن ه لا معبود بحق إ ل ا الله جل وعلا فكل معبود سوى الله جل جلاله ف إ ن ه لا تصرف له ا ل ع ب ا د ة سواء كان ملكا مقربا أ و كان نبيا مرسلا أ و كان وليا صالحا أ و كان حجرا أ و كان مجرا أ و كان إ ن س ا أ و كان جنا ف إ ن ه م يعلمون أ ن ا ل ع ب ا د ة أ ن معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن لا نصرف ا ل ع ب ا د ة إ ل ا لله تبارك وتعالى من دعاء ومن خ ش ي ة ومن خوف وتوكل و ر غ ب ة و ر ه ب ة كلها لله جل وعلا ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون و إ ذ ا حجر الناس كانوا لهم أ ع د ا ء وكانوا بعبادتهم كافرين ي ن ب ق ي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يصف عبادته كلها لله جل جلاله من خوفك ورجائك و ص ل ب ك ورجاء النفع والضر إ ن م ا يكون من الله تبارك وتعالى ولذلك أجمعوا يلقوه وضعوه الآثار البخار معلق عليه السلام لما على أن يلقوه في النار قال فلما جاء المنجنيق إبراهيم في في في بعض عند أن أن ج ا ء أفو جبريل عليه السلام فقال له يا إ ب ر ابراهيم ه ي يا م إ أ ل ك ح ا ج ة قال أ م ا منك فلا و أ م ا من الله جل وعلا فحسبي الله ونعم الوكيل والذي ونعم جاء البخار ابن عباد أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل معلق في حسبي إبراهيم لما قالها عن أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إ ذ ن هذه ا ل س ل م ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب الهدايه الى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم ا ه د ن الصراط المستقيم في ذلك صرف للدعاء للواحد الاحد سبحانه وتعالى ل أ ن الهدايه لا يملكها أ ح د من الخلق و إ ن م ا هي عند الله جل وعلا و إ ذ ا كانت الهدايه عند الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكها أ ح د غيره لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن ان ي ط ل ب ا الهدايه من غير الله جل وعلا وكذلك سائم العبادات ل أ ن الهدايه هي سلوك ف ر ا ء الله جل وعلا المستقيم وقلوب أ ص ا ب ع و ا ل ع ب ا ب ف ا ن أ اصبعين من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغفر من قوله يا مقلب القلوب صرف ق ل ب على دينك يا مصرف القلوب صرف ق ل ب على طاعتك ف إ ن العبد يسال ربه جل وعلا في كل يوم سبعه عشر مره هذا ع ز ي ا ا كان مقتصرا على الفرائض أ ن يهديه الله جل وعلا الصراط المستقيم وننظر في هذه ا ل آ ي ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب قال الصراط المستقيم فهو طريق الله جل وعلا وهو سلوك سبيل ا ل ا س ت ق ا م ة ولذلك عرف أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه أ ع ظ م هذه ا ل أ م ة ا س ت ق ا م ة لما سئل عن تعريف ا ل ا س ت ق ا م ة قال الا تدرك بالله شيئا ولما سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن ا ل ا س ت ق ا م ة قال أ ن تستقيم ا على ا ل أ م ر والنهي ولا تغوغر وقال الثعالب ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يستقيم على ا ل ج ا د ة ذلك الطريق الذي ضربه الله جل وعلا على أ م س ل ه ا ل س ل في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ل أ ن الصراط المستقيم اما أ ن يكون حسيا محسوسا و إ م ا أ ن يكون معنويا والمراد هنا هو صراط الله جل وعلا ا ل م ع ن و الذي ضربه الله جل وعلا على أ ن ف ل ه قرصنه وهو مضغوغ على مثل جهنم ف إ ن الناس يمرون و ي ع ب و ن هذا الصراط وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا في الحياة الدنيا يقول ثبوت قدمك على هذا الصراط لما تمر على جهنم كما قال الله جل وعلا وإن ولذلك إ إ ن منكم ا والدها و عائشه رضي الله و عنها عنها لما سمعت هذه ا ل آ ي ة ب ك ذ ب ك ا ن جليله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم و ر ب و إ ن منكم من إ ل ا والدها ولكن الله جل وعلا قال ثم ننجي الذين اتقوا و ن ز ل ا ل ظ ا ل م ي ن فيها ج ز ي ا ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يمر فمن الناس من يمر مرور الفرق ومن الناس من يمر ك ل ف ح البصر ومن الناس من يحكو حفاه ومن الناس من يكرس د في نار جهنم وعلى قبل ثبوت قدم العبد على طاعه الله جل وعلا وعلى اوامر ا ل ن ه س تبارك وتعالى في هذه الحياه الدنيا يكون ثبوت قدمك على ذلك الصراط الذي ضربه الله جل وعلا على مثل جهنم فيا عبد الله ينبغي عليك ان تسال وان تتعرف على هذا الصراط وهذا الصراط هو السير على ما جاء عن الناس تبارك وتعالى وما جاء على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل عملا ف إ ن ه لا يتقبل منه حتى يكون خالصا ويكون صوابا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك قال والسلام ا قال الغير واحد ن أي أحسن عملا ليس وإنما أن السلف عملا خالصا ليبلوكم أي أيكم أثره يكون صوابا خالصا يراد به وجه الله و أ ن يكون صوابا على موافقه هدي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ولذلك تعزدت عبارات أ ه ل العلم في تعريف هذه ا ل ك ل م ة ف ت ا ر ة عرفت بالتوحيد و ت ا ر ة عرفت بالتزام ا ل س ن ة ف ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله جل وعلا هي أ ع ظ م ك ر ا م ة كما قال غير واحد من السلف أ ع ظ م الكرامه سلوك ا ل ا س ت ق ا م ة أ ع ظ م ك ر ا م ة يكرمك الله جل وعلا بها أ ن تكون سالكا لطريق الله جل وعلا أ ن تكون عاملا بما جاء عن الله تبارك وتعالى على ه ذ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين ربنا جل وعلا ا ل أ ص ل ا ل أ و ل الذي هو اخلاص ا ل ع و د ي ة لله تبارك وتعالى وذلك في قوله جل وعلا وما ه م ر و ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات فكل عمل يتقرب به العبد إ ل ى الله إ ذ ا لم يكن واجيا ً و ش ل الله كان يريد م ك ح الناس وان يريد س ن ا ء الناس عليه ف إ ن الله تبارك وتعالى سيكتب له ذلك في ا ل ح ي ا ة الدنيا أ م ا في ا ل آ خ ر ة فليس له من ن ص ي ب ة فقد ضرب لنا سلفنا ل ص ا ل ح أ ع ظ م النماذج التي ينبغي أ ن يحتلى بها فها هو زين العابدين لما مات رحمه الله تعالى و أ ر ا د و ا ان يغسله قال فلما وضعوه على ق ف ا وجدوا على م ه ر ه جراحات ك ث ي ر ة ف س أ ل و ا زوجه قالوا ما هذه الجروح التي على م ه ر زين العابدين قالت له م هذا من أ ث ر ي حمل جرم الدقيق ليلا يوزعها على فقراء ا ل م د ي ن ة وكان لا يعرفه احد ولذلك لما مات ا ل ل ي ن العابدين عليه ر ح م ة الله تبارك وتعالى خرج الناس على الطرقات جماعات جماعات زرافات ووحدانا ي س أ ل و ن الناس ا ل أ ج ر رحمكم الله قيل له أ ي ن كنتم قالوا كنا بعد فضل الله ج ن وعلا في رعايه الليل العابدين انقطعت عنا صدقه الست اعلم كيف انكم يبقون اعمالكم يريدون وجه الله تبارك وتعالى تعرف يا ابن و امي في العقيده يا اخى الاسلام في الارض المديده فهي قوبه واختبارات عديده فانطلق امي بايمان وثيق اذا ما مسكت ظروف صديقي لانا قد وجينا في الطريق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوات الله لا نريد منكم جزاء ً ولا شكرا ً انا نخاف من ربنا يوما ً ع ج و ً ا قم طريقا ي ن ب ق ي على العبد ان يخلصه في عمله لله تبارك وتعالى ولذلك جاء في ا ل أ ث ر أ ن أ و ل من تسحر بهم النار ث ل ا ث ة عالم ومجاهد وموثق وسبب ابتداء النار بهم ل أ ن ه م تعلموا و أ ن ف ق و ا وجاهدوا لا لوجه الله تبارك وتعالى ف إ ن العمل بغير إ خ ل ا ص يكون هباء منذور ولذلك لما جاء في سنن ا ل إ م ا م ا ل س ر م ذ ي رحمه الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال س ي أ ت ي اناس يوم القيامه لهم أ ع م ا ل كجبال ا ه ا ب لكن الله تبارك وتعالى يجعلها هباء منثورا قال الصحابه جلهم لنا يا رسول الله ل أ ن ه م يخافون لأنهم ي خ ان ف و أن يكون المقصود هم كانوا ي ر و ن ما آ ت و وقلوبهم و ج ل ة أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون اولئك الذين يساعدون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا ا وكانوا لنا خاشبين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين اوصافهم مخافه ان يقول المقصود هم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين اذا خلوا بمعصيه الله عز وجل انتهكوها اي انهم يتعبدون الله تبارك وتعالى في نظر الناس واما اذا خلا احدهم بمعصيه الواحد الاحد سبحانه وتعالى فعل المعصيه وذلك جاء انه يعبد الناس لا يعبد رب الناس اذا كان يعبد الله جل وعلا يكون مراقبا لله تبارك وتعالى في سره وفي علانيته ولذلك جاء في بعض الاثار ان العبد الذي عبد الله تبارك وتعالى يوم يقف امام الله جل وعلا في يوم القيامه ليس بينه وبين الله جل جلاله زمزم وكما تعلمون عباد الله أ ع ا د ن ا الله واياكم من المعاصي إ ن العبد اذا اراد م ع ص ي ة الله جل وعلا س ي ب ح ث عن مكانه ليختفي به عن نظر الناس مع علمه أ ن الله جل وعلا مطلع عليه فهكذا فيقول فينبطي الله له الله إليه تبارك تبارك يكون ياتي العبد العاطي أمار الله جل وعلا فيقول له الله وتعالى عبدي عبدي أخونا الناظرين استحى الناس من الله عبدي عبدي أجعزني أي يستحي وتعالى جل ولم على الإنسان أنه من من ي غ ا ب الله جل وعلا ب أ ن الله تبارك وتعالى ضرب عليك رقابه جبار و ا جل جلاله كما قال الله جل وعلا في ذلك الحديث قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن العبد ليتكلم ا من ك ل م ة من رضوان الله جل وعلا لا يلقي لا هابانا فيرفعه الله جل وعلا بها درجات ك و ت ل لا لا بانا في يهنم خليفة يقول بلال الحارس المزني الحديث قال سلامه يقول هبانا سبعنا رواس هذا يرقي فيعفة في يهنم رواس ر أهدوحه بن من أحد كم م نعنيه حديث بلال هذا ينبقي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يراقب الله تبارك وتعالى ل أ ن الله جل وعلا رقابته ق ر ي ب ة منا ايها الاحباب الله جل وعلا أ ق ر ب إ ل ي ك من حبل ا ل و ل ي فينبقي عليك أ ن تراقبه و أ ن تغافي منه سبحانه وتعالى ل أ ن الذي يثيب على ا ل أ ع م ا ل و ل أ ن الذي يحاسب عليها هو رب الناس ل ل ن ا س أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب ولذلك ينبقي علينا في سؤالنا لهدايتنا وسلوك سبيل الله المستقيم اولا ان نخلص في عملنا لله جل وعلا وان نستقيم على ق ا ع ه الله وعلى أ م ر ا في عز وجل وذلك في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ح و ا ل و ا ل ن ي ا ت أ ن تكون واقعه على مراد الله جل وعلا و أ ن تكون خالصه لله تبارك وتعالى وكونها على مراد الله لا ذلك باتباع حفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال غير واحد من السلف هذه ا ل آ ي ة تسمى آ ي ة المحنه والامتحان ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يحب الله يجب عليه ان يتابع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امتحن الله جل وعلا اليهود بهذه ا ل آ ي ة لما قالوا نحن, أحباء الله نحن ابناء نحن الله واحباؤه بين لهم الله جل وعلا أ ن ه م اذا كنتم تحبون الله فاستبحوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا مدعي حب أ ح م د لا ت خ ا ل ب ه إ ن ا ل م خ ا ل ب يبعد في د ن ا ل م ح ب ي ن أ ر ا ك ت أ خ ذ ل ي ئ من شريعته و ت ب ر ك البعض س ب و ي ا وتهوينا خذها جميعا تجد خيرا ترمز به حوف او ل ي فضلعها ياطين أسأل الله أسأل جل و ل يتعلن جل و المستقيم وخذ يتعلن أهل وإياكم الهداية به وصلى الشياطين ل وسلم ه عجله وضارت ورسوله على م ا كبيرا النار الله جل وعلا جل لنا غفر وعن ل سلوك م الله ا ولكم الحيو الله جل سلوك صلاته وعلى, وعلى مسافعه ب نبيه ا ل ا إذا جاءوا و القيامة أمامهم موصبة إلا طريقا فهو طريق النبي عليه الصلاه والسلام فمن جاء كما قال كما الصلاة والسلام كل ومن أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد ابا فيا من يريد دخول ا ل ج ن ة عليك ب ا ل م ت ا ب ع ة الحبيب ع ل ي ك ا ل ص ل ا ة والسلام وعليك ب م ت ا ب ع ة أ و ا م ر النبي ع ل ي ك ا ل ص ل ا ة والسلام حتى تفوز وتنجح وحتى تسعد ل أ ن ربنا جل وعلا قد وضع الفوز والفلاح ة ب ا ل ع ب ا د ب م ت ا ب ع ة الحبيب ع ل ي ك الصلاه ة والسلام أقول قولي ذ ا والسلام أ س ت غ ف ر ل لي ولكم من كل ه من ذنب ف ا ت غ ف ر و هو ه إنه ا غ ف و ر أ ح م د ك يا ربي و أ س ت ع ي ن ك واستغفرك و ا س ت ه د ي ك ولا ا ص ر ي ثناءا عليك كما اثريت على نفسك جل ثناؤك وتقدست اسماؤك فلا إ ل ه غيرك في السماء ملكه وفي الارض سلطانه وفي الجبال قوته وفي الرحال عظمته وفي الكون ص ط و ت ه وفي كل شيء آ ي ة تدل على أ ن ه واحد ت ب ح ا ن ك اللهم انت الواحد كل ا ل و ي و د على و ي و د ك شاهد يا من له عدد و ي و ه ب ا ج ل ه ا ا ل ه م فان وكل الكائنات توحدك وقفنا بذلك يا ابا الملك ولقد علمنا بان ا ل ح ك ج ه ن ل ا ف نطوي غفار السهاد ربنا ما خاب احد اما لك اهدم الصراط المستقيم قال الله جل وعلا الصراط فافرض الله تبارك وتعالى الصراطا وعرف الله جل وعلا الصراطا بتعريبين التعريب الاول عرفه بالالف واللا والتعريب الثاني عرفه بالاضافه او التبعيه وذلك ان الله تبارك وتعالى لما ذكر الصراط وحده ولما ذكر الله جل وعلا سبل الغوايه وسبل الضلال جمعها لان الحق واحد لا يتعدد كما قال الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما ف ت ب ع ه ولا تتبعوا ل س فلما عرض الله جل وعلا ل ص ر ا ط الموصل إ ل ى ا ل ج ن ة وحده سبحانه وتعالى و ا ب ر د الله جل وعلا بل واضافه الله تبارك وتعالى اليه قال وان هذا صراطي فلما ا ض ا الله جل وعلا الصراط اليه دل ذلك على ان الله ت ب و ع ل ى هو الذي و ض ع وان الله جل وعلا هو الذي رفع ش ن ه وانه لا تميل الى الجنه الا بذنوب هذا الصراط ي ك و ن واسعا و ي ن ب ق ي ان يكون مستقيما ل أ ن الطريق لا يسمى صراطا إ ل ا إ ذ ا جمع بعض الصفات أ و ل ا أ ن يكون مستقيما ف إ ن الطريق إ ذ ا لم ي ق ن مستقيما لا يسمى صراطا عند العرب وكذلك أ ن يكون واسعا وأن, وان يكون مسلوكا من قبل يسع الناس جميعا وهذا الصراط قد سلفه انبياء الله جل وعلا ورسل و الله تبارك وتعالى ولذلك لما ذكر الله جل وعلا وعرض واللاف وأن الصراط بالأليف كان هذا الصراط يكتفى قد لأنه ولذلك ي عرفه ل والآب ل و ن ل م الذين كان ا ا ل ل ي ن ه ا الصراط ق ل ل و ا ذ ي نكموا عنه د يستقيمون كما عباد على امر الله جل وعلا قليل من الناس ولذلك ا ي يتنكمون ن صراط ا ل جل وعلا ه هم أ حتى الذين يستمسكون ب ذ ي ن الله جل وعلا هم أكثر الناس ولذلك حتى الذين كما قال ينزع قال وكراهيه ا السيء النبي ولكنكم غزاء كغزاء قلبكم ا ل وما الموت الله الظنيا وكراهية ان لله جل وعلا عبادا فوطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه نظروا فيها فلما علموا انها ليست بحي وطنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح ا ل أ ع م ا ل فيها سفنا ف إ ن الله جل وعلا بين ان الذين ي س ر ر و ن على صراطه والذين يتركون سبيله هم قليل من الناس فلما كان ا ل إ ن س ا ن قد ي س ت و ح ج من ق ل ة السالكين وقد يغتر بكثره الهادفين أ ض ا ف الله سبارك وسعال تعريفا اخر لهذا الصراط قال صراط الذين أ ن ع م ت عليهم الله النبيين والصديقين والشهداء والصالح عليه من وحسن اولئك رفيقا فلما يتذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن هذا الصراط قد تركه أ ن ب ي ا ء الله جل وعلا والصها والشهداء والصالحون من عباد الله تبارك و ا ل ت ب ع ي لتعلم أن ه ذ ا ا ل ص ر ا ط سلكه من قبلك نفر من الناس بل هم من خيار الناس هم انبياء الله جل وعلا وصفوه خلق الله تبارك وتعالى من الصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اهدنا الصراط المستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين صراط الذين أ ن ع م الله جل وعلا عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير صراط المغضوب عليهم الذين هم اليهود علموا العلم ولم يعملوا ولا ا ل ظ ا ل ي ن الذين هم النصارى ع ب د ا ل ل ه جل وعلا بغير علم ولذلك قال شيخ ا ل إ س ل ا م ي من ظ ل من علماءنا ففيه شبه باليهود ومن ظ ل من عبادنا ففيه شبه ب ا ل ن ص ا ر و أ م ا ثمره الاستقامه فالكلام عنها ي ط و ل والحديث عنها جميل إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أن ل ا تخافوا ولا ت ح ذ ر و ا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ا ل رحيم أ ش ك ر و ا الله جل و ع ل ى أ ن يرزقنا واياكم تلك الثمار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تغضي و ل اللهم يقوى ع ي ا ل إ ن اهدنا نتالك نافعة ولسانا علمام وعملا صالحا زاشرا م العالمين ارزقنا التقوى يا رب اللهم واهد بنا واجعلنا سببا لمن ا ح ت د ى يا رب العالمين اللهم إ ن ا نسالك أنت بلادنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولوالدينا و ل و ا ل د ن ا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا والزلازل ما ظهر منها وما بطن اللهم اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا وان تستر عيوبنا وان ت غ ف ي لنا حشراتنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم ِ وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وامامنا وقدوتنا واسوتنا وشفيعنا وجليلنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه و س ت ل م تسليما كثيرا اللهم وارض ى عن الخلفاء ا ن أ ئ م ة ا ل خ ل ف ا ء أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي واصحاب ا ل ش ج ر ة أ ج م ع ي ن يا رب العالمين ومن سار على نهجهم و س ت ن س ب ي ل ه إ ل ى يوم ا ع ف و ا ل د ي أ ق و ل ما ت س م ع و ن واستغفر الله جل و ح ل ا لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم وقوموا إ ل ى صلاتكم يرحمكم الله الله موسوعه ل النابلسي م ا ل ع ل و م الاسلاميه اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ل ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي もう。Vamos. ا ي ا ت نعبد و ا ي ا ت نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الناس اله الناس من شر الوسواس الخنات الذي, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس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 ああ。Um